124. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 125. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 126. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذیب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید دف لوح محفوظ